الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ووين للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد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 وذكرهم وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صابر شكور وإذ قال موسى لقومه إذكرون إمّا الله عليكم إذ أنجكم من آل فرعون يسونكم سوء العذاب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 و يؤخركم إلى أجن مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعهد آباؤنا فأتونا فأتونا بسل قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشهم مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله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 وبرزوا لله جميعا وبرزوا اللَّهِ جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا اننا لكم تبع فهل انتم فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء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 وقال الشيطان لما قضي الأم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم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 إذن ربه ويدضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجتثت من فوق الأرض أجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار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 جهنم بما يصلونها وبئس القرار وجعلون لله اندادا ليضلوا عن سبيله قلت متعوا فان مصيركم الى النار قل لعبادي الذين امنوا يقيمون الصلاه وينفقون رزقناهم صفا وعلانية من قبل أي يأتي يوم من قبل أي يأتي يوم لا بيوم فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ما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 أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاه فجعل الافئده من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمغات لعلهم يشكرون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 فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجر قريب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجر قريب نجيب دعوتك نجيب دعوتك ونتبع رسول أو تكونوا أقسمتم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 وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ ۚ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الغير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 ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا وليعلموا أن هو إله واحدٌ ولي الذكر الألباب.